وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلق ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه 111. للمئذ ناعمة 112. لسعيها راضية 113. في جنة عالية 114. لا تسمع فيها لاغية 115. فيها عين جارية 116. فيها سرر مرفوعة 117. وأكواب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 لَيْنَا حِسَابَهُمْ